أحيانا تجد سؤالا يفرغ نفسه ولعن السؤال الملحأ في هذه أيام ماذا تحتاج الأمة اليوم لتأخذ ممن ناس فيه ولعن أثاركم إن لم يكن كلكم يواغبني في أن الأمة اليوم تحتاج أشد ما تحتاج إذا أرضه. يخرج بهذه الأمة من هذا الجيه المريب الذي نرام لها قدري قائم رباني يقول هذه الأمة بعضها يدفع الشاردة والواردة وكل شادس وثالث. ولكن كيف يوجد هذا الرجل؟ من أين نأتي بهذا القائد؟ أتبعون من أين يأتي؟ كين نوجد في البداية قائد بيت